ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظامَ وَرُفاتٍ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَ خَلْقًا جَدِيدًا هو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل الله ريب فيه وجعل لهم أجل الله ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا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 ولقد آتينا موسى تسعة آيات بينات فسأل البني إسرائيل إبياهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإنني لأظنك يا فرعون مثورا فأراد أي يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا